هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم. Allah الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.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 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صَالِحًا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وثبناهم على العالمين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 أم حسب الذين جت رح السئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محيهم ومامتهم سواء ما يحكمون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 وَأَضَلَّهُمُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِمْ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة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 أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة